من أعظم أبواب دخول الجنة محبة الصحابة رضي الله عنهم وعلى الأخص محبة الخلفاء الراشدين الأربعة على ترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضل محبتهم من أعظم ما يوجب الجنة للمحب فمحبتهم حتم لازم ومن لم يحبهم فهو فاجر آثم وبعد أن تكلمنا بإجاز عن الخليفة الأول الراشد المهدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم ثنينا بالكلام عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نثلث بالكلام على ذن نورين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه الذي آذر الإسلام ونصر الدين الإمام العابد الزاهد الذي وضع في زمان يموج بالفتن وكان موته فتنة وأي فتنة دخل عليه من دخل عليهم من الله ما يستحقون وهو يقرأ القرآن الكريم فقتلوه وكان بإمكانه أن يأمر جنده ليقتلوا هؤلاء ولكنه آثر أن تكون فتنة من طرفه فآثر لقاء ربه على أن تكون الفتنة من جهته رضي الله تعالى عنه وهو الذي جهز جيش العصر حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضره بعد بعد اليوم ما فعل لأنه خدم الإسلام ونصر الدين وحافظ على السنة وفعل وفعل وفعل, وفعل. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بيتها في ليلتها كاشفا عن فخذيه والفخذان هنا بمعنى الساقين لأنه لا يحل كشف الفخذ لأنه من عورة الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الفخذ عورة فالفخذان هنا محمولان على الساقين. فقال قالت كان النبي في بيت كاشفا عن فخذيه فاستأذن ابو بكر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله لم يتغير اي لم يغطي ساقيه فقضى حاجته ثم انصرف فاستأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأذن له النبي فدخل والنبي على حاله أي لم يغط ساقيه فقضى حاجته ثم انصرف ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع ثوبه على فخذيه، غطاهما، ولما النبي صلّى عليه وسلم قدميه، فلما خرج عثمان قالت عائشة يا رسول الله لقد دخل أبو بكر فلم تباله ودخل عمر فلم تباله أي لم تكترس بدخولهما ودخل عثمان ففعلت كذا وكذا انظر إلى الشاهد من الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة شهادة عظيمة جدا وفيه بيان فضيلة عثمان رضي الله تعالى عنه وأن الملائكة تستحي وتستحي من عثمان انظروا الى الحياء اذا ملأ قلب العبد وجوارحه لدرجة ان الملائكة تستحي منه عثمان رضي الله عنه من فرط حيائه استحي منه النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيان أن حياء عثمان ربما يمنعه أن يطلب حاجته فتهيأ له النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشجعه على طلب ما يريد خلافا لأبي بكر وعثمان هل هذا في قدح عفوا هل خلافا لأبي بكر وعمر وهل هذا في قدح لهما الجواب لا فعندهم من الحياء وعندهم من الحشمة ما عندهما ولكن عثمان أشد حياء منهما والكل يتصف بهذا لكن هذه الخصلة في عثمان زيادة عما هي عند أبي بكر وعمر وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء فهذه عائشة رضي الله عنها تنقل إلينا شهادة النبي عليه الصلاة والسلام في عثمان في عثمان وأن حياءه يمنعه أن يقضي حاجته فتهيأ له حتى يقضي حاجته بغير حرج أو تأثم هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه خرج ذات يوم وهو يقول لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا خرج فذهب أبو موسى يطلبه في كل مكان حتى وجده في بئر أريس بستان فيه عين مية نبعت بالماء وهذا البستان محاط بشيء يسير فاستاذن أبو موسى فأذن له النبي فلما دخل البستان وجد النبي قد جلس على قف أي حافر البئر ودل رجليه في الماء وكشف عن ساقيه ثم طرق الباب فقال ابو موسى على رسلك من انت قال ابو بكر قال لا تدخل حتى استأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي ائذن له وبشره بالجنة شه هذا له وبشره بالجنة فقال ابو موسى لابو بكر رسول الله قد اذن لك ويبشرك بالجنة فدخل ابو بكر حتى اتى فجلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام ودل رجليه وكشف عن ساقيه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء عمر فمنعه أبو موسى حتى يأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال النبي ائذن له وبشره بالجنة فأدخله أبو موسى وقال رسول الله عليه يبشرك بالجنة فجاء عمر وجلس عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر وكشف عن ساقيه انظر الى وزيريه ابي بكر عن يمينه وعمر عن شماله جمعهم الله تعالى على هذه البئر على نفس هيئة ما جمعهم في القبر بعد موتهم اشارة عظيمة تأويل لطيف ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فاستأذن فلم يؤذن له حتى استأذن أبو موسى رسول الله قال إن عثمان بن عفان يستأذن عليك يا رسول الله قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه زيادة. على بلوى تصيبه فقال أبو موسى لعثمان ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك فقال عثمان بن عفان الله المستعان الله المستعان ودخل فلم يجد مكانا بجوار أبي بكر ولا عمر فجلس وجاهتهما في النحية المقابلة بقى وجها لوجه مع النبي وصاحبيه إشارة إلى خلافة عثمان الثالثة رضي الله تعالى عن عثمان ابن عفان وفي رواية بدل قوله والله المستعان قال اللهم صبرا إذا وقعت البلية فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصبر عليها أن يلهمنا الصبر عليها هذا عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وهم الخلفاء السلاثة الذين أنكر الشيعة خلافتهم وإمامتهم أنا ذكرت هذا في حق هؤلاء السلاثة الأكارم الأماجد الأفاضل والكلام في حقهم يطول ويكثر بل في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطول ويعظم وأكتفي بقول الله تعالى في الآية رقم 100 من سورة التوبة قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين أهل مكة والأنصار أهل المدينة والذين تبعوهم بإحسان الذين تبعوهم بإحسان عملوا بعملهم واعتقدوا معتقدهم وكانوا ائمتهم والذين تبعون باحسان ما الحكم رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله تعالى عنهم اولا ورضوا عن الله عز وجل واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وفي صورة الحشر الله تبارك وتعالى يمدح الصحابة جميعا ومن بعدهم فقال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من مكة الى المدينة طلبا لمرضاه الله عز وجل ونصرة لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه كل أملهم أن يحصلوا رضوان الله عز وجل وفضله يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله وينصرون الله شوف النية الصالحة والأعمال العظيمة أولئك هم الصادقون فنسبهم الله تعالى للصدق وعلى رأس المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان معه في الغار وحده أعظم من قبى لأبي بكر أنه صاحب رسول الله في الغار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم لهم الأنصار الذين سكنوا المدينة من قبل المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم قلوبهم صافية نفوسهم طيبة يحبون من هاجر إليهم الأنصار يحبون المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حتى كان الواحد من الأنصار يقول للمهاجري انظر إلى زوجتي أيهما أعجب إليك وطلقها، فتقضي عدة فيتزوجها فيقول العفيف المهاجري بارك الله لك في أهلك ومالك دلنا على السوق فيبيع ويشتري وكان إذا باع ترابا تحول في يده ذهبا ببركة طاعتهم لله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم يثني الله تعالى على الفريق الثالث والذين جاءوا من بعدهم أسأل الله تعالى أن نكون منهم والذين جاءوا من بعد المهاجر والأنصار إلى يوم القيامة والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الغل والحقد قد ملأ قلوب الرافضة على صحابة النبي وعلى التابعين وأداء التابعين وعلى الأمة فصاروا يكفرونهم ويلعنونهم إلى يومنا هذا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فهذا سناء الله تعالى على المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم ومدح الله تبارك وتعالى لهؤلاء لأنهم أحب الصحابة رضي الله عنهم وترددوا عنهم وأمسكوا عما شجر بينهم واعتقدوا اعتقادا جازما لا يساوره شك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يمثلون جزءا وركيزة عظيمة من ركائز الإيمان فبغير محبة أصحاب النبي وخلفاء الراشدين جميعا لا جنة لأحد يبغض أصحاب رسول الله ويلعنهم ويكفرهم وطريق دخول الجنة وفتح أبواب السماء هو محبة أصحاب النبي والترضي عنهم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم to slíbenka, tato,